يا ايها الانسان ما غرك ّ بربك الكريم الذي خلقك تسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن